Boom. <laughs> لا يبني ولا يخلي يا نيمين في العسل فقول لكم يا اللي ما تققروا تعشاء أو تلعبوا بينا يا ناسين وداك وحنا ولنسينا كان من قصدكم تعشاء أو تلعبوا بينا دحنا في طريقكم يا ناس تان الطريق بينا وانت من علي جرى ما حبينا ما تعرفوش احنا مين احنا مين احنا مين, إحنا مين؟ ما تعرفوش إحنا بي إحنا اللي نتصال ينسى اصلها وتنسى بعطها لا يشي الوفاة ولا تعرف يا جارحين القلوب ده الخالي لما اشتريت ورخيصت ضعطار الغالي يا جارحين القلوب ده الخالي لما اشتريت ورخيصت يا قارئ الالهي من نجمها العالي سبتونا يلي من مجرحين شيل مطوالي الحب فاتنا ماحدش فينا نادانه الحب فاتنا ما حدش فينا كاله واحنا اللي كان واحنا اللي كان حقينا نشيله و بتبيع المواد وتنسى بعضها وشي الوفى ولا تعرف